م ر ص ع ة بكواكب من أ ه ل العلم والفضل يشرحون لنا كتبا في علوم شتى كل ذلك أ ي ه ا ا ل إ خ و ة الكرام هو حبا واتباعا واقتداء لميراث محمد صلى الله عليه وسلم أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام إ ن ن ا في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة نفتتح دورتنا ا ل ع ل م ي ة بنبرات طال انتظارها واشتاقت ا ل أ س م ا ع لسماعها أ ت د ر و ن ما هذه النبرات إ ن ه ا نبرات شيخنا الكريم صالح ا بن عواد المغامس ي إ م ا م ي وخطيب جامعي قباء أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام إ ن ن ي لا ي س ع ن ي إ ل ا أ ن اقول أ له أ ه ل ا ً وسهلا ً أ ه ل ا ً وسهلا ً بك أ ي ه ا الشيخ الكريم وقد توجت دورتنا ب م ح ا ض ر ة بعنوان وصايا وتوجيهات لطلاب العلم أ ه ل ا بكم أ ي ه ا ا ل ف ض و ر أ ه ل ا بكم طلاب العلم ن س أ ل الله ب أ س م ا ئ ه الحسنى وصفاته العلى أ ن يرزقنا ا ل إ خ ل ا ص في القول والعمل اللهم أ ص ل ح لنا دنيانا و أ ص ل ح لنا آ خ ر ت ن ا ب أ س م ا ئ ك الحسنى وصفاتك العلى ختاما ً أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام إ ن ن ي أ ت ق د م بالشكر لله سبحانه وتعالى ثم ل إ خ و ه بدلوا أ و ق ا ت ه م وتركوا أ ه ل ي ه م المشرفين على هذه ا ل د و ر ة رؤساء اللجان والعاملين أ س أ ل الله أ ن يغفر لهم ذنبهم و أ ن يستر عيبهم و أ ن يبارك في أ ع م ا ل ه م و أ ع م ا ل ه م ثم أ ت ق د م لفضيله شيخنا الكريم الذي استضافنا في هذا الجامع المبارك ف ض ي ل ة الشيخ القاضي خالد بن عبد الله الحدباني أ س أ ل الله أ ن يبارك في أ ه ل ه وماله وولده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن وستكون ا ل م ح ا ض ر ة بعد السنه الراتبه اذا سمح لنا الشيخ و إ ل ا الان السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا و س ي ا ت أ ع م ا ل ن ا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى و أ خ ر ج المرعى فجعله وفاء أ ح و ى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 أ م ا بعد أ ي ه ا المباركون ف إ ن الله جل جلاله عظيم خلق خلقه وهو مستغن كل الغنى عنه خلقهم جل وعلا لعبادته وحده دون سواه لا ليستكثر بهم من قله ولا لينتصر بهم من ذله خلقهم جل وعلا ابتلاء وامتحانا لهم لحكمه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 فاستكسوني أ ك س ك م يا عبادي كلكم ضال إ ل ا من هديته فاستهدوني أ ه ل ك م وفي الحديث نفسه يا عبادي لو ان اولكم و آ خ ر ك م و إ ن س ك م وجنكم كانوا عذاب جهل قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم آ خ ر ك م و إ ن س ك م وجنكم قاموا بصيد واحد ف س أ ل و ن ي ف أ ع ط ي ت كل ذي سؤل م س أ ل ة ما نقص ذلك من ملكي شيئا الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر خلق الله أ ب ا ن آ د م بيده و أ س ج د له م ل ا ئ ك ة ه وعلمه ا ل أ س م ا ء كلها ثم أ د خ ل ه الجنه ثم كان من ابينا آ د م أ ن وقع في خطيئه ة ف أ ب ط إلى الأرض فاهبط ل م أ الى ا ل أ ر ض أ خ ب ر ه أ خ ب ربه ه ر أ ن لذريته رسلا س ي أ ت و ن يبلغون عن الله رسالاته وينصحون ل و في برياته تقوم بهم الحجه وتتضح بهم المحجه وتنقطع بهم المحاذيح رسل ا ً م ب ش ر ي ن ومنذرين ل أ ن ل ا يكون للناس على الله ح ج ة بعد الرسل وفي التنزيل أ ي ض ا ً قل لو كان في ا ل أ ر ض م ل ا ئ ك ة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا ل ر س و ل هؤلاء الرسل إ ن م ا أ خ ذ و ا يدعون الناس إ ل ى ع ب ا د ة الله فقضى رسل و الله و أ ن ب ي ا ؤ ه أ ع م ا ر ه م و أ و ق ا ت ه م في ا ل د ع و ة إ ل ي ه جل وعلا بل قل في التعريف به سبحانه وتعالى فعرفوا العباد بربهم ودعوا الخلق إ ل ى ع ب ا د ة خالقهم وحده دون سواه ثم قد ك ت ر الله جل وعلا أ ن الرسل إ ل ى أ م د يبقون كان, كان اولهم نوحا ثم ختموا بخيرهم و أ ف ض ل ه م وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان هؤلاء ا ل أ ن ب ي ا ء أ و ر ث و ا العلم من الله بالله تبارك وتعالى كان لا بد للدين حتى يبقى أ ن يبقى علمهم فلا تعلق ح ي ا ة الناس ب أ ج س ا د ا ل أ ن ب ي ا ء وبقائه م بل بما ج ا ء و ا به من وحي السماء من ربهم جل وعلا وهذه ا ل أ م ة أ ع ط ي ت هذا الكتاب العظيم أ و ل م يكفهم أ ن ا انزلنا عليك الكتاب الذكر ا ي ة ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء أ خ ب ر صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء لم يتركوا دينارا ولا درهما و إ ن م ا تركوا العلم فبقي ميراث ا ل أ ن ب ي ا ء يحمله من كل جيل من, أجيال الأمة هؤلاء الأجيال من أجيال العلماء ورثوا عن انبياء الله بل عن نبينا صلى الله عليه وسلم العلم العظيم الذي به تحيا الارواح وتبقى للناس حياتهم ا ل ح ق ة حتى يرث الله ا ل أ ر ض ومن عليها على هذا ف إ ن السائر في هذا الطريق والماضي في هذا الركب والماضي في هذا الركض إ ن م ا إ ن أ ر اراد د بعلمه وجه الله وجه أ بعلمه وعمله وجه الله إ ن م ا يسير على طريق ا ل أ ن ب ي ا ء فلهذا عد العلماء ورثه ا ل أ ن ب ي ا ء كما أ خ ب ر نبينا صلى الله عليه وسلم وليس أ م ر ا هينا ولا يسيرا أ ن يمشي أ ح د على ا ل أ ر ض ويمكن أ ن يكون حليفا حقيقا أ ه ل ا ل أ ن يسمى وريثا من للانبياء ليس هذا بالمرتقى السهل ولا ب ا ل أ م ر اليسير ولا بالمطلب الذي يمكن ان يناله, أن يناله كل احد و إ ن م ا دون ذلك أ م و ر عظام وخطوب ج س ا م يوفق الله جل وعلا لها من شاء من عباده حتى يصبح هذا الماضي على ذ ل ك م ا ل ر ك ب أ ه ل ا ل أ ن يكون ممن ورث ي عن انبياء الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ميراث العلم فما س نملي ق و ل ا ن ه من وصايا او غير ذلك من امور يحسن مراعاتها هذه اجتهادات متفرقه سطر اكثرها الاخيار من قبلنا ثم كتب الله ان نضيف لها شيئا ثم تقال للخلق تذكيرا للنفس وتذكيرا للسامح و إ ل ا ف ا ل أ م ر أ ع ظ م من أ ن يسطر في كلمات أ و يقضى في سويحات و أ ع ظ م ذلك أ ن يعلم كل أ ح د أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يمكن أ ن يقيم العلم والتقوى في الناس حتى يقيمها في قلبه ولا يمكن أ ن يرث الناس عنه نفعا عظيما يؤجر عليه حتى يقيم ا ل إ ي م ا ن والتقوى والعلم بالله في نفسه ولا يمكن أ ن يصبح امام هدى حتى يرزق اليقين في قلبه والصبر على ما ينال قال الله واجعلنا منهم ا ئ م ة يهدون ب أ م ر ن ا لما صبروا وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يوقنون وقال الله إ ن ه من يتقي ويصبر ف إ ن الله لا يضيع أ ج ر المحسنين ف أ ع ظ م الوصايا و أ ج ل ه ا أ ن يكون في قلب ذلك الذي ينشد العلم العلم بالله و ا ل خ ش ي ة لها يقترن في قلبه أ م ر ا ت ر ن في قلبه أ م ر ه العلم الحق المبني و على هدى ب ا لله العلي العظيم و خ ش ي ة تمله القلب حتى لا يكون العلم س ج ة على صاحبه قال ربنا إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء فكل من خشي الله فهو عالم بمقدار خشيته وكل من لم يخش الله, الله, الله فهو جاهل بمقدار معصيته فالذي يوصى به العبد في نفسه أ و ل ا ل أ م ر أ ن يزداد علما بالله ولن يزداد علما بالله إ ل ا من كتابه جل وعلا مع أ ن الله قطع ا ل أ ط م ا ع في ا ل م ع ر ف ة بكل ه ذاته على جل ذكره ولا يحيطون به علما لكنه جل وعلا عرف ب أ س م ا ئ ه عرف بصفاته أ ر ش د العباد إ ل ى عظيم أ ف ع ا ل ه وجلال ه صفاته حتى يحبوه ويعظموه ويرجوه ويخافوه فمن رزق هذا رزق م ح ب ة الله والخوف منه والرجاء فيما عنده ب د أ في سلم اليقين والناس في هذا كل يدعيه بل هو أ ص ل من أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن لا ن ف ك ا ك عنه لكن الناس في هذا درجات ومقامات عظام كل بحسب ما أ ف ا ى الله على قلبه من العلم و ا ل خ ش ي ة من العلم بالله جل وعلا ف إ ن اقترن ا هذا العلم بخشيته تبارك وتعالى في الغيب و ا ل ش ه ا د و إ ج ل ا ل أ م ر ه و إ ج ل ا ل نعمه أ ض ح ى الرجل بعدها أ و ا ل م ر أ ة أ ه ل ا ل أ ن يرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم م ي ر ا ت ا اما إ ن لم يكتب هذا في القلب لم يدون في الصدر لم يرزقه العبد في نفسه فحتى لو قرا على الناس المتون أ و حفظ ما حفظ من الدواوين أ و قال ما قال ب التفسيق أ و عقب ما عقب على السنه ة ذ ا لا حقيقا كله يمكن أن يكون أن يعطى أن أن أ ن يكون ر ف إلى أن ي و ر ي ث ا ً ل أ ن ب ي ا ء الله جل وعلا و ا ل ع ن ة في هذا أ ن الله جل وعلا ذكر أ ن ب ي ا ء لكن كيف ذكرهم ذكرهم بالاجمال رسلا مبشرين ومنذرين وذكرهم ب ا ل أ س م ا ء بالتفصيل تلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وايوب و ي س ر ف وموسى وهارون ذكر ا ل أ س م ا ء في آ ي ا ت اخر ذكر الصفات ف ا ل أ س م ا ء لا يتعلق بها شئ إ ن م ا هي تمييز نبي ا عن نبي لكن الذي يتعلق به الشيء حصار الانبياء كيف كانت حياتهم بينها الله ل أ ن الله جل وعلا أ ج ل من أ ن يحيل على م ج ه و ل والله جل وعلا قال عنهم أ و ل ئ ك الذين هدى الله فبهداه مقتدر فلما أ م ر نبيه و أ م ر كل من ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن أ ن يعتدي ب ه ذ ه ا ل أ ن ب ي ا ء م ح ا ل أ ن يحيل الله أ جل وعلا على شيء غير, غير معلوم أ و على شيء م ج ه و ل ب أ ي شيء نعتدي ب أ س م ا ء م س م ي ة ليس هذا المقصود و إ ن كانت تسمي ب أ س م ا ء ا ل أ ن ب ي ا ء شرف لكن المقصود ما ذكره الله جل وعلا من صفاته ذكر الله جل وعلا الصبر عنه و أ ي و ب اذ نادى رب أ ن نمسني الضر و أ ن ت ر ح م ا ل ر ا ح ي ن وذكر الله جل وعلا أ م ر ه م ل أ ه ل ه م ب ا ل ص ل ا ة وايتاء ا ل ز ك ا ة وخوفهم على ضرارهم ي وذكر الوعد وكان رسول النبي وكان والزكاة وكان الكتاب كان يأمر ربه مرضية في إسماعيل النبي صادق بالصلاة أهله إنه عند ذكرهم الله جل وعلا ب م ا أ م ر ه م به قال أ ن م و س ر و ل ا تنيا في ذكري ل ا ت ض ع ف عن ذكري و إ ج ل ا ل ي وتسبيحي وحمدي وقال الله عنهم اولئك الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين من ذ ر ي ة آ د م وممن ن حملنا مع نوح م ن ذ ر ي ة إ ب ر ا ه ي م و إ س ر ا ئ ي ل وممن ن هدينا واجتبينا إ ذ ا ت ت ل ع عليهم آ ي ا ت الرحمن خروا سجدا وبكيه ف أ خ ب ر عن حالهم إ ذ ا قرئ عليهم ا ل ق ر آ ن وقضوا أ الأعظم أنهم خ ب ر وهو ح ي ايامهم ت ه م وضوا أ في ا ل ت ع ر ي ف بربهم ما لكم لا ترجون لله و ق ا ر ط وقبلها ا ر و قال قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزكهم دعائي الا فرارا فذكر أ ح و ا ل ا ع د ة ز م ا ن ي ة و م ك ا ن ي ة وهو يدعو قومه إ ل ى ع ب ا د ة الله جل م وعلا ذكر جل ل و ع الله خوفهم من ا جل وعلا وطمعهم و ع فيه ي د ن ن اقبالهم رغبا ورآبا ذكر وكانوا لنا خاشعين ذكر الله جل وعلا جل إ على الله ونفسهم كل ما يحول بينهم وبين الله وراء ظهورهم إ ذ قال له ربه أ س ل م قال أ س ل م ت لرب العالمين ذكر الله جل وعلا عنهم أ ن ه م إ ذ ا عاينوا الموت لا يحملون ه م من أ ع ظ م في اقامه التوحيد في ا ل أ ر ض قال الله جل وعلا أ ن كنتم ش ه د ا ي اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إ ل ه ك و إ ل ه آ ب ا ئ ك إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق إ ل ه ا واحده ونحن له مسلمون فهذا بعض من أ ح و ا ل ا ل أ ن ب ي ا ء التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه فمحال أ ب د ا أ ن ي ت ل ب أ ح د ميراث ا ل أ ن ب ي ا ء أ ن ه إ ذ ا ق ر أ متنا او سمع شرح حديث أ و اضحى حالما هذه الخطوات لا بد منها لكن قبلها لا بد من التمثل ب ح ي ا ة ا ل أ ن ب ي ا ء الذين ورد العلم عنهم و إ ل ا يبقى هذه ا ل أ م و ر مجرد شهادات ودعاوى تقال يتصدر المرء في المجالس لكن ليس له في ا ل آ خ ر ة نصيب أ ب د ا إ ن حال بين روحه وجسده وما بين ميراث ا ل أ ن ب ي ا ء من كان يريد ا ل ح ي ا ة الدنيا و ز ي ن ت ا ن و ف ي ي ن أ ع م ا ل ه م فيها وهم فيها لا ي خ س و ن اولئك الذين ليس لهم في ا ل آ خ ر ة إ ل ا النار عياذا ذلك بالله من ذلك. فهذا أ ع ظ م و أ و ل و أ ج ل الوصايا التي ينبغي أ ن يتحلى بها المؤمن أ ن يعلم أ ن ه لا سبيل إ ل ى ميراث ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين إ ل ا بالصبر واليقين اليقين بالله جل وعلا و الصبر على المكارئ ل ا ص بمفهومه ر ب الواسع على الطاعات وعن المعاصي وعلى أ ق د ا ر الله جل وعلا و ق ض ا ئ ه بعد ذلك لا بد ل ل إ ن س ا ن أ ن يكون له عالما أ و غير عالم من فقه في مراد الله ومراد الله جل وعلا أ ن الخلق يعبدوه وحده دون سواه و أ ن الله جل وعلا كتب يوما يحشر فيه عباده سماه قوله الحق يوم التغافل أ ن الناس كل أ ح د منهم يرى من كان معه في الدنيا فالأخير فوز يكون بصالح ا ل أ ع م ا ل فيغلب زيدا زيد ا زيد ع م ر ا وعمر زيد ا فيرى الناس احوالهم فيصيبهم من الغدر ما يصيبهم قال الله يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التناقض ويفقى عن الله جل وعلا كلامه مثل ماذا من كلامه مثل أ ن الله جل وعلا أ خ ب ر أ ن كل شيء مكتوب إ ن كان خيرا فخير و إ ن كان شرا فشر قال ربنا إ ن ا نحن نحيي ا ل م و ت ع ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء أ ح ص ي ن ا ه في امام مبين يخرج الرجل من بيته يريد ا ل ص ل ا ة فيطر ا ل أ ر ض فلا يصل إ ل ى المسجد إ ل ا وجاءت الرياح فعفت على أ ث ا ر ه لكن الرياح تعفو على أ ث ا ر ه التي ينظر إ ل ي ه ا الناس لكنها لا تقدر أن ت م و ان ما م ا ا كتبه ك ل ل لا تمحو ق د ر أن ت ا ما كتبه الملكان عن ذلكم العبد وانه ان اخلص الله, إن الله نيته انما خرج يريد في بيوت الله ما عند الله من الفضل جابي صحيح مسلم من حديث يبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من ا ل أ ن ص ا ر لم يكن أ ح د أ ب ع د عن المسجد منه ولا تخطئه ص ل ا ة فقيل له لو اشتريت حمارا للظلماء والرمضاء قال ما يسرني أ ن يكون بيتي بجوار المسجد إ ن ي لاحتسب لا عند الله ذهابي إ ل ى المسجد ورجوعي إ ل ى أ ه ل ي فلما بلغ قوله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه قد جمع الله جل وعلا له هذا كله فالله يقول إ ن ا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء أ ح ص ي ن ا ه في إ م ا م مبين والناس كما ترى هذا يغدو إ ل ى رضوان الله وهذا يغدو إ ل ى معصيته وهذا ربما غدا للمسجد وهو لا يريد الله فلا يكن و حظه إ ل ا ما أ ر ا د يبحث عن ثناء يبحث عن مدح يبحث عن شيء ربما حصل عليه قبل أ ن يخرج من المسجد فيرجع بالشيء الذي أ ر ا د ه أ م ا الذي يريد عند الله فليستصحب أ م ر ا عظيما لم يجعل الله لم يجعل الله الدنيا دار نعيم ولم يجعلها الله دار ثواب خالص الله يقول توفون أ ج و ر ك م يوم ا ل ق ي ا م ة فمن ز ع ز ا عن النار و أ د خ ل ا ل ج ن ة فقد فاز وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع ه فلا بد أ ن يستصحب طالب العلم وغير طالب العلم هذا ا ل أ م ر في غدوه ورواحه حتى يبقي على ج ذ و ة ا ل إ ي م ا ن في قلبه حتى يكون بعون الله وفضله عليه أ ق د ر على نفع ا ل ع ب ا د ثالث الوصايا أ ن يطلب العلم أ و ل ا لينجو بنفسه وهذا ب أ ن يستصحب أ م ر ا ل آ خ ر ة بين عينيه والله ذكر ا ل أ خ ي ا ر ا ل أ ج ل ا ء من أ ن ب ي ا ئ ه ورسله وكلهم ذو خير قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار ذكر ولما ذكر الله جل وعلا الصديق يوسف قال ولاجر ا ل آ خ ر ة خير للذين آ م ن و ا وكانوا يتقون وقال ربنا تلك الدار ا ل آ خ ر ة نجعلها للذين لا يريدون علوا في ا ل أ ر ض ولا فسادا و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين والمقصود من هذا أ ن ه لا يمكن أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن سيدا في الناس بعلمه ولم يجعل ا ل آ خ ر ة بين عينيه ل أ ن ه إ ذ ا جعل ا ل آ خ ر ة بين عينيه ربى نفسه على أ ن يياس مما في أ ي د ي الناس ولا يمكن أ ن يكون الحر ح ر حتى يياس مما في أ ي د ي الناس ولا يلتفت اليه البته ويقبل بقلبه على الله جل وعلا وحده ويعلم أ ن ه لا نفع ولا ضر إ ل ا بيد الله تبارك وتعالى وحده قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إ ن كنتم تعلمون سيقولون لله قل ف أ م ن ا ت ص ح ر و ا ل و ص ي ة ا ل ر ا ب ع ة أ ن يعلم أ ن الله جل وعلا رفع ش أ ن أ ه ل العلم فيحب أ ن يدخل معهم ل أ ن الله جل وعلا رفع ش أ ن ه ل أ ن ا ل م ع ر ف ة أ ي العباد إ ل ى الله أ ق ر ب لا يمكن أ ن يعرف إ ل ا عن طريق الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلما ر أ ي ن ا الله يثني على اهل العلم وجعل العلم أ ع ظ م ما ورثه انبياءه أنبياء ادركنا فضل العلم الشرعي المقرب من الله جل وعلا قال ربنا يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقل ا رب ن ا وقل ربي زدني علما وهاتان ا ل آ ي ت ا ن الكريمتان صدر بهما ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله في صحيحه المبارك كتاب العلم قال بعض ا ل ش ر ح إ ن م ا صدرهما صدر الكتاب بهاتين ا ل آ ي ت ي ن الكريمتين تبركا وقيل وهذا هو الصواب ولا يمانع الاول على أ ن ا ل ق ر آ ن من أ ع ظ م الحجج ا ل ق ا ط ع ة بل هو أ ع ظ م الحجج ا ل ق ا ط ع ة في النذر والاثبات فلما كان ا ل ق ر آ ن أ ع ظ م الحجج ا ل ق ا ط ع ة في النفي و ا ل إ ث ب ا ت جعل ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله في صحيح هاتين ا ل آ ي ت ي ن في صدر كتاب العلم فلما علمنا هذا عن الله جل وعلا وعلمنا أ ن الله أ م ر نبيه ان يزداد من العلم ثم ر أ ي ن ا أ ن الله جل وعلا جعل العلماء شهدا على أ ع ظ م مشهود وهو توحيده شهد الله أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو ا ل م ل ا ئ ك ة و أ و ل و العلم طائما بالقسط لا إله إلا ا إله ل هو علمنا ز ز ي ا ح ك ي ع ل م فضل العلم الشرعي والمراد بالعلم الشرعي ما جعلك تقرب من الله ما أ ر ش د ك إ ل ى الله ما دلك إ ل ى الله هذا علم أ ي ا كان م س م ع فكل شيء ق ر أ ت ه فدلك على الله وعرفك به فهذا من العلم وكل أ ح د جلس فذكر العباد بربهم و أ ح ب العباد ربهم أ ك ث ر بعد قوله دل هذا على أ ن ه عالم ا ل موفق أ م ا إ ن خرج الناس وقد يكون هذا حينا من الناس وحينا من القائل لكن ليس من التوفيق أ ن يخرج الناس يتحدثون عن ف ب ا غ ت ك عن ح ذ ر ك ل ل أ ش ع ا ر عن إ ت ق ا ن ك للمتون ولم يقع في قلبهم شيء من تعظيم الناس و إ ن م ا يرقى المؤمن المنبر لتذرف ل ق وفي ب المؤمنين و الصحيح خ ب ر ا ل وعظن رسول ايضا ل ل صلى الله ل ه ع ه وسلم موعظة من حديث ابن عباس إ ن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إ س ر ا ئ ي ل حتى إ ذ ا ضربت العيون ووجلت القلوب تبعه رجل فقال يا نبي الله ل الأرض أعلم منك لآخر الحديث والمقصود والغاية والثمرة ه أحد في منك من و ق حتى إذا وجلت القلوب وضربت الحلم وهذا ج ل القلوب ت وضربت و هو العلم الحق الذي ينبغي على الخطيب من بره و ا ل إ م ا م في محرابه والمدرس في حلقته وكل احد يحمله ينبغي أن يكون المقصود من العلم أن يورث في وفي الخشية والمزيد أن من أن من من قلوب العباد قلب تبارك حبه أولا المقصود وتعالى ومعرفته وعلا وإجلاله الخوفين العلم القائل الله جل مع والرجاء فيما عنده تبارك اسمه وجل ث ن ا فلما ر أ ي ن ا الله تبارك ت و عظم ا ل ى العلماء احب كل و احد أ ن يسلك سبيلهم ا ل أ م ر الرابع أ و ا ل و ص ي ة ا ل ر ا ب ع ة لا بد لطالب العلم من السعي فيه وبذل ما يمكن بذله من أ ج ل أ ن يناله ويحصل عليه لكن هذا ينبغي أ ن يعلم ويستصحب المرء أ ن جمع العلم كله محال ربنا يقول وفوق كل ذي علم عليم ومحال أ ن يكون تفسير القران مثلاً كله في صدر رجل هذا محال كتاب الله اعظم من هذا والامام الشافعي رحمه الله يقول لا أ ع ل م أ ح د ا حاز ا ل س ن ة كلها لا يوجد أ ح د ولم يوجد يجلس في مجلس لا ي س أ ل عن حديث إ ل ا عرفه هذا محال حتى لو شغل عمره كله بعلم الحديث سيبقى أ ش ي ا ء ي ج ع ل ه ا ف ا س ص ح ا ب هذا يجعلك ت ب د أ ب ا ل أ ج ل ف ا ل أ ج ل و ا ل أ و ل ى ف ا ل أ و ل ى في تعلمك العلم الشرعي على أ ن ه يغلب على ظني ولا أ ج ز ن به هذا من أ ف ر ز ت ه تجارب ا ل ح ي ا ة أ ن ا ل إ ن س ا ن كلما كان علمه شاملا كان أ ق ر ب إ ل ى نفع الناس و أ ق د ر على أ ن يصل إ ل ى قلوبهم ويبلغهم ر س ا ل ة ربه جل وعلا فكلما كان ا ل إ ن س ا ن ملما بعلم ا ل ع ق ي د ة والفقه والحديث والتاريخ وجماع هذا كله في القران آ ن وقد ق ل ش ي خ ا الأمين الشنططي الله إن السنة كلها في آية واحدة وما أتاكم الرسول فخذوه وما رحمه نهاكم في آية إن عنه فخذوه فانتهوا اذا استصحب المؤمن هذا ف إ ن ه ينبغي عليه أ ن يعلم وهو يحصل العلم أ ن ه يمر بمراحل ف م ر ح ل ة من مراحل الطلب م ر ح ل ة جمع وتدوين و أ خ ذ عن ا ل أ ك ا ب ر إ م ا بالنقيه او عن الكتب أ و ب ا ل ص ح ب في ا ل أ س ف ا ر أ و بالجلوس في الحلقات كما في هذه ا ل د و ر ة ا ل ع ل م ي ة ا ل م ك ث ب ة ا ل ر ا ب ع ة في هذا الجامع المبارك جامع المهاجرين في م ك ة ا ل م ك ر م ة مثل هذه الدورات نقطع جزما أ ن من وفق ب ن ي ة ص ا ل ح ة و أ خ ذ عن أ ه ل ه ا وعن علمائها شرح تلك ا ل م ت ه م سيخرج بنفع عظيم ف إ ن صحب هذا عمل صالح كما س ي أ ت ي و ن ي ة خ ا ل ص ة كان أ ه ل ا مع ا ل أ ي ا م ل أ ن يكون فاعلها في العلم شيئا مذكورا ف ا ل إ ن س ا ن ي ب د أ حررها ا ل إ م ا م ا ح ي ا بن معين رحمه الله بكلمتين التقميش والتفتيش وقصد بالتقميش أ ن تجمع ت أ خ ذ ا ل أ ق و ا ل تجمع ما تسمع من فوائد منها هنا وهناك ولو دونتها في كل شيء لك ك ا ن خيرا على أ ن ا ل أ ص ل في العلم أ ن يكون ب ا ل ص د ق الله يقول بل هو آ ي ا ت بينات في صدور الذين أ و ت و ا العلم فالعلم في الصدور لا في السطور ومع ذلك نادي ى العلماء ب أ ن يقيد ا ل إ ن س ا ن ما ع ل ي وهذا حسن فهذه م ر ح ل ة تقنيش لا يفرز فيها ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتصدر يتحدث يستفد مما جمع ي ب د أ يميز ما ينفع مما لا ينفع مما هو حقه ان يقدم ومما حقه ان أ ن يؤخر ويحيى بن م ا ي ن هذا يقال إ ن ه لا يعلم أ ح د من لدن آ د م إ ل ى زمانه كتب من ا ل أ ح ا د ي ث مقدار ما كتب رحمه ة ا ل ل ت ع الله ى ع ي وهو أحد أ ر ب عليه كبار ا أ أبو م ة زرعة و ح أحمد ي وعلي بن المديني ى والإمام ا بن ن ت حتى كتب الله له أ ن يموت ف أ ت ى ا ل م د ي ن ة فلما كان لسبع بقين من ذي ا ل ق ع د ة مات فلما مات وهو في الأمة في علمه وفي علم الحديث خ ا ص ة أ خ ر ج له بنو هاشم ال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه ة أخرجوا ل الأعواب السريل الذي الله الله السرير الذي الله الله غسل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يحيى على السرير الذي غسل عليه رسول الله صلى الله عليه يعني وسلم يحيى فكافاه ر م ثم ا له د ن في ل البقيع, البقيع الغرب ب ق قد مقبرة ي ع المعروف أ ل الله م ج جل وعلا والله لا يضيع اجر المحسنين لما قضى عمره في الذب عن س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيين الصحيح مما لحق به أ ك ر م ه الله ب أ ن غسل جسده على أ ع و ا د غسل عليها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم والجزاء من جنس العمل وهذا لحل من بشرى له في الدنيا فكيف إ ذ ا لقي الله فالله أ ر ح م واكرم والمقصود التعريج على بعض أ ح و ا ل ا ل أ م ة في خطابنا هذا فنقول يجمع ط ا ل ب ك من أ خ ط ا ء ا ل ط ل ب ة في زماننا أ ن ه وهو في م ر ح ل ة الجمع والتدوين و ا ل ك ت ا ب ة قبل أ ن يريش ي ب د أ ب ا ل إ ن ك ا ر مع أ ن ه معافى ك ف م من ا ل إ ن ك ا ر يكون في زمانه من كبار العلماء و ا ل أ ئ م ه ما يستطيع أ ن ينكر فيترك م ر ح ل ة الجمع و يتصدر ل ل إ ن ك ا ر فيتصدر ل ل إ ن ك ا ر تراه يخرج من ق ر ي ة إ ل ى ق ر ي ة من بلد إلى بلد إلى من عالم إ ل ى عالم حول م س أ ل ة و ا ح د ة يريد أ ن يثبت أ ي ن الحق فيه فيقضي عمره والعمر قصير فيقضي أ و ق ازمنته ه و أ وهو حول م س أ ل ة و ا ح د ة لم ينضج هو أ ص ل ا حتى يكون حكما لا علميا ولا عقليا ولا بد من اكتمال نضج العقل ونزج العلم ومرور ن ج ا ل ل ع و م ا ل أ ي ا م والعاقل لا يطير قبل أ ن يريش ولا يبني قصرا على الرمال لكن ا ل إ ن س ا ن كما قال ربنا خلق ا ل إ ن س ا ن من عجل فما ان ي ب د أ ينصرف للعلم حتى ي ب د أ ب ا ل إ ن ك ا ر ويحاول أ ن يناقش وهو ربما لم يصل من العلم ما يؤهله لان ي ن ا ق ش وقد واجه كثير من العلماء هذا كثيرا حتى إ ن ك ي أ ت ي ك البعض ف ي ق ر أ ا ل آ ي ة ويحتج بها و أ ن ا أ ق و ل له مثلا إ ن المعاني م ر ت ب ط ة بعلم النحو لا امتكاك بينهما ب ا ل إ ج م ا ع ف أ ن ت أ ع ر ب ا ل آ ي ة ثم نقيم الحجه اما لي و إ م ا لك فيقرا فنتعجل من ج ر أ ت ي على الدين آ ي ة لا يحسن ان يعربها لا يدري أ ي ن موقع فاعل الموقع ا ل ن ف ر و لا يدري إ ن هذه ش ر ط ي ة أ م غير ذلك مع أنواعهم ثم يريد أ ن يخرج من ا ل ق ر آ ن من ا ل آ ي ة بفائده او أ ن يقيم حكم ا ش ر ع ي ا وحتى لو توصل الحكم الشرعي من غير علم ا ل آ ل ة ف إ ن هذا يجعله قطعا في د ا ئ ر ة المقلد والمقلد بالاتفاق لا يحق له ان يجادل ولا أ ن يحاج ولا أ ن يجلس ليناقش غيره ممن هو أ ع ل م منه ثم إ ذ ا كبر ونضج ندم على ما قد كان قال واليوم كنت أرى واليوم لا أ ع ر ف فان قيل له من أ ي ن هذا قال كان الامام احمد له في ا ل م س أ ل ة ع د ة روايات نعم كان الإمام أحمد مسألة روايات. لكنه م محمد مسألة ا روايات ل منذ ا ل ر و ا ي ة ا ل أ و ل ى منذ القول ا ل أ و ل كان اهلا ل أ ن يتكلم أ م ا أ ن ت في ا ل خ ا م س عشر في السادس عشر في السابع عشر تريد أ ن تتكلم ثم منعوفي فليحمد الله ليست الفتوى ولا القول في الدين ب ا ل أ م ر الهي ئ ثم إ ن العاقل لا ينهي نفسه مبكرا لا بد أ ن تتوارى ف إ ذ ا خرجت للناس اخرج قويا حتى لو حاول حاسدوك مبغضوك شانئوك أ ن يحبطوك أ ن يرجعوك لا يستطيعون ل أ ن ك تقوم على قدم ر ا س خ ة تعلم ما تقول يعجز خصومك و ع د ا ؤ ك ولا بد من ا ل خ ص و م على أ ن يرجعوك خ ط و ة إ ل ى الوراء لكن أ ن تخرج غضبا لينا صغيرا ف ي سنك وفي عقلك أ ن ت تظلم نفسك وقد مر معكم في ه ذ ا أ خ ب ا ر م و ج و د ة في الكتب بعضها نشرناها وسمعتموها ب ع ض ه ا من غيرنا كلها تبين أ ن العاقل لا يطير قبل أ ن يريش فكيف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يريد أ ن يتكلم في دين الله وهو بعد لم يعرف ا ل ح ي ا ة ولم يجربها مما يحتاجه طالب العلم أ ن ي ق ر أ التاريخ فالحوادث هي الحوادث لكن الشخوص تختلف و ي ق ر أ في كتب التراجم فسينفعه ذ ا كثيرا ويجعله يسبق زمنه في عقله ل أ ن هذا عقل غيره يضيفه إ ل ى عقله يضيفه إلى يضيفه نفسه فيرى كيف تصرف الكبار من قبل ويرى في حوادث ا ل أ ي ا م كيف تعامل معها العقلاء حتى يكمل عقله وينضج ويكون أ ق د ر على أ ن يبلغ ر س ا ل ة ربه ويقوم ب ا ل أ م ر على الوجه ا ل أ ت م والنحو ا ل أ ك م ل وهذا كذلك في ساحتنا ا ل ع ل م ي ة اليوم غائب مع شديد ا ل أ س ف فترى الشاب أ و الفتى او من يطلب علما ف إ ن ناقشته قال العلم كتاب و س ن ة ونحن على يقين أ ن العلم كتاب و س ن ة لكن الكتاب فيه أ خ ب ا ر ا ل ن ف والله قال ذلك من أ ن ب ا ء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وذكر الله أ م م ا قد مضت و أ ب ق ى بعض معالمهم باقيه حتى يتعظ الناس ولا غيب أ ن الشبيه يقاس على غيره فهذا لا بد منه في و ص و ل ا ل إ ن س ا ن إ ل ى غ ا ل ت ه لا بد لطالب العلم و ل ع م و م المسلمين من مروءه يتحلل فتى بها أ خ ل ا ق تتكو على نور الوحي يعيش ن ي بها بين الناس لديه من الحلم ما يمنعه عن الجهل ولديه من الجهل يسير والجهل هنا بمعنى الغضب ما يمنع تسلط السبهاء عليه والنابغه الجعدي قدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي أ ه ل ا ل أ د ب وكانت كنيته أ ب و ليلى فقال ولا خير في حلم إ ذ ا لم يكن له ب و ا د ر جهل تحمي صفوه أ ن يكدر ولا خير في جهل إ ذ ا لم يكن له حليم إ ذ ا ما أ و ر د ا ل أ م ر أ ص د ر فقال صلى الله عليه وسلم له لا صب ف و ق فعاش النابغه كما قالوا م ئ ة وخمسين عاما لم تصرف له سن ب ب ر ك ة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له والمقصود من ا ل أ م ر ك ي فالجهل أنه أن بيّن ر ل الأصل حليما ل أن يكون ك إن خاض من خاض اجتراء ا ا ء ع ل ي هنا لا حرج أ يظهر ي ش ئ من, من جهله بضد العلم لا, لا بضد العلم فالمرؤة في الناس من الضيف الناس لا منها إكرام وإجلال الجار والتحلي بأخلاق المؤمنين لأن هذا القرآن لأن من بد ما أ ن ز ل م ن ع ن ى فقط برسمه وكتابته و ع ي ئ ت ه و إ ن م ا أ ن ز ل م ن ق و م به كما قالت أ م المؤمنين الصديقة بنت الصديق بنت كان خلقه ا ل ق ر آ ن فيتمثل المؤمن ا ل ق ر آ ن وطالب العلم أ و ل ى الناس أ ن يتمثل ا ل ق ر آ ن وهذا باب عظيم وموئل كريم لمن وفقنا و أ ج ل الناس و أ و ل ا ه م ب م ر ؤ ت ك واحسانك وبرك و ا ل د ك ف إ ن ع د م و ا ل د ك ب ح ج ة العلم أ ن ينتفعا بك فوالله إ ن علمك ح ج ة عليك لا لك فلا تفرح بكتاب تتابطه تخرج به إ ل ى المسجد يلتفت إ ل ي ك به ا ل أ ق ر ا ن وقد تركت و ا ل د ك يعانيان ما يعانياك والله إ ن برهما هو العلم الحق لان لم نتعلم حتى نخشى الله ف إ ن تعلمنا والله جل وعلا أ ج ل ا ل و ا ل د ي ن في كتابه ولم نرق بالله في الوالدين فما أ ض ح ى هذا العلم الا ليلتفت الينا الناس وليذكروننا أ ن ه م ر أ و ن يوم كذا في حال كذا و ل أ ن بعضنا يعلم أ ن أ ح د ا لن يرى وهو يضر و ا ل د ي ن ولن يراه وهو يعق والدي فلا ي ب ا ن ي و إ ن م ا يبحث عن ا ل أ م ك ن ة التي يراه الناس فيها لكن ثمه ف ا ئ د ة ت أ ت ي م ن ط و ي ة خ ف ي ة اتق الله في الشيء الذي لا يراك الناس فيه ه الله اتق الشيء الذي لا يراك الناس وأنت ت في ن ص ع فان تقيت الله جل وعلا في شيء لا يراك الناس وانت تصنعه والله ليسوقن الله لك برحمته ما تريده سوقا ياتيك بين يديك وهذه امور ومنازل عاليه بلغني الله واياكم اياها لكن ثق والله ما عظم احد ذي الامه واجتمعت عليه كلمه الناس إ ل ا ل س ر ي ر ة في قلبه علمها الله جل وعلا م ه كان مالك رحمه الله يعنى بهيئته ويبالغ في مظهره وله أ م و ا ل يتاجر بها كان ربيب ن ع م ة ومع ذلك كتب الله لكتابه ا ل م و ط ى ولعلمه القبول فقال من يعرف الله والله ما نال مالك هذا إ ل ا ب س ر ي ر ة بينه وبين الله والناس يبتلون ولا أ ر ي د أ ن أ ت ك ل م في امور قد تجرح من يسمعها لكن هب أ ن و ا ل د ة دعت ابنها ه ل ذهبت معي إ ل ى السوق وهو يعلم أ ن هذه ا ل و ا ل د ة لن يخرج حالها إ ذ ا رفض عن أ ح د حاليه إ م ا أ ن تذهب لوحدها فتضطر م ر غ م ة ل أ ن تكلم من يبيع و إ م ا أ ن تحرم شيئا في قلبها فلا تخرج ف ي أ ت ي الفتى فيناقش هذا المطلب مع حال أ خ ر ى ما الحال ا ل أ خ ر ى أ ن يغدو ا ل آ ن إ ل ى ا ل ح ل ق ة إ ل ى المجلس إ ل ى أ ق ر ا ن ه ربما الشيخ اليوم ي س أ ل ف أ ج ي ب ف أ ب ل غ منزله ربما اليوم ا ل إ م ا م يغيب ف أ ص ل ي فيعرف الناس قراءتي ربما اليوم تقام م س ا ب ق ة ف أ ت ص د ر و أ ج ي ب ربما يراني جاري فلان وجاري فلان فيعرفون ع ن العلم والسؤال لا أ ح د بيده مقاليد كل شيء الا الله فما عند الله <تصفيق> يطلب بطاعته إ ن كانت هذه ا ل ط ا ع ة سرا أ و جهارا ان كنت تعلم على يقين أ ن ما تطلبه بيد الله فلا سبيل إ ل ى ما تطلبه إ ل ا بطاعه ة ا ل ل اللهم عياذا بالله ان تؤتاه استدراجا ف إ ن كنت تؤتاه استدراجا ف أ ي خير فيه والله لا يستدرج إ ل ا أ ع د ا ء ه لا يستدرج رب ربنا أ و ل ي ا ء ه لكن العاقل إ ن جاء هذا مثل هذا الحال قال إ ن العلم الحق أ ن اطيع والدتي الله قال وقوله الحق حملته امه كرها و ض ع ت ه كرها الله قال وقوله الحق وصين ا ل إ ن س ا ن بوالديه الله قال وقوله الحق واخفض لهما جناح الذل من الرحمه فيعلم أ ن هذا هو العلم وليس شرطا أ ن يعلمه الناس بل لا خير لك أ ن يعلمه الناس في غالب الاحيان فتبرهما وهذا ضرب مثال و أ ن ت لبيب عاقل قس عليه أ م و ر ا ك ث ي ر ة ي أ ت ي ك سائل الله يقول واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ثم ذكر التبذير و إ خ و ا ن الشياطين وهذه ج م ل ة ا ع ت ر ا ض ي ة وفق وصف النحويين ثم عادت ا ل آ ي ة إ ل ى منقلبها ا ل أ و ل قال الله و إ م ا إ ن م د غ م ة فيما تعرضن عنهم عن من عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل و إ م ا تعرضن عنهم ابتغاء ر ح م ة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا لا طفهم بالخطاب حتى يفتح الله عليك فتكرمهم فيطبق ا ل إ ن س ا ن ا ل آ ي ة ف إ ن وقع منه م ل ا ق ظ ة خطاب ثم بعد ذلك بعد أ ن أ ث ا ء الله عليه بالمال أ ك ر م ه م شعر ب أ ن ه علم و أ ن ه عمل بذلك العلم هذه هي ل ذ ة العلم أ م ا التصدر والخروج للناس ف إ ن ج ا ء الله به من غير أ ن تفتن فالحمد لله على فضله وان لم ي أ ت ي الله به فحسبك من علم يكون سببا في دخولك في دخولك ا ل ج ن ة أ د خ ل ن ا الله أ ي ا ك م ا ل ج ن ة لا بد لطالب العلم أ ن يكون شجاعا في ر أ ي ه و ا ل ش ج ا ع ة في ا ل ر أ ي لهق امارات من أ ع ظ م ه ا أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يمنعه شيء أ ن يعود للحق إ ذ ا تبين له أنه أخطأ ق انه ل عمر ب الخطاب ا ل ل رضي الله عنه لأبي موسى اخطا ل أ ش ع ر ي في من الشجاعه ا ل ق ل ب ي ة أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يقبل أن لأحد يكون مطية لا ل ان يقبل أ يكون م ط ي ة ل أ ح د و إ ن م ا يقول ما يدين الله جل وعلا به كان عمر يقول يعجبني الرجل إ ذ ا سيم خطه ضيم أ ن يقول لا بملء ذي وفي شعر, الجاهلين شعر الجاهليين الجندة البلاد وغربها شرق ولي الملاح وخبتهن المجدب و إ ذ ا تكون ك ر ي ه ة ادعى لها و إ ذ ا يحاس ا ل ح ي ث يدعى جندب عجب ل ت ل ك قضيتي و إ ق ا م ت ي فيكم على تلك ا ل ق ض ي ة يعجب هذا لامركم الصغار بعينه لا أ م لي إ ن كان ذاك ولا أ ب و الحر لا يقبل أ ن يكون م ط ي ة لغيره كائنا من كان من ا ل ش ج ا ع ة إ ظ ه ا ر الحق لكن في زماننا يخلط الناس ما بين النصح للدين م ا بين أ ح ر ا ر المسلمين فهب أ ن فتوى ما أ و ر أ ي ا فقهيا ما مرجوحا ضعيفا لا دليل به يرقى تكلم به أ ح د ممن ينتسب إ ل ى العلم فيختصم ع ن د لديك أ م ر ا ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل النصح للدين و ا ل أ م ر الثاني عرض اخيك ف ا ل ت أ ص ي ل العلمي الذي ذ ل عليه الكتاب و ا ل س ن ة في موقف كهذا أ ن يبين الحق للناس بدليل نصحا للدين وبقاء ل ل ش ر ي ع ة و ع ف ظ عليها و أ م ا عرض المتكلم فيبقى م ح ب و ظ ا ل أ ن نصوص الشرع من الكتاب و ا ل س ن ة ق ا ط ع ة بحفظ عرض المسلم ولا يجوز انتهاكها ل أ ي سبب كان إن كان ولا بد فتكون لقاض شرعي أ م ا أ ح العلماء د ا ا ل أ ف ر ا د ليس لهم أ ن يتكلموا في عرض أ ح د قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات وواجب وإن يريدون يقول اختلاف الفهم إحسان نظمنا العلم وإن رمي فساق المسلمين بأنهم يريدون معادة الدين لا بأهم به عند لأنهم رمي فكيف يرمى بهذا من عرف بالعلم أ و ب ا ل ق ر آ ن أ و بالتقوى من أ ه ل ا ل إ س ل ا م و أ ن ت عندما تحافظ على عرض أ خ ي ك والله إ ن ك في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر تحافظ على عرض نفسك فكن كما شئت إ ن الله ذو كرم وما عليك إ ذ ا أ ذ ن ب ت من ب أ س إ ل ا اثنتين فلا تقربهما أ ب د ا الشرك بالله و ا ل إ ض ر ا ر بالناس والمقصود في ا ل ت أ ص ي ل العلمي أ ن ا ل إ ن س ا ن يكون عارفا ماذا يقول ماذا يقدم ماذا يؤخر من الوصايا ع الشرعي ل ل م من ا في ا ل ع ل م الشرعي وهذه للعلماء أ ك ث ر منها للطلاب أ ن ليس كل أ ح د يقبل عقله وسنه جميع المسائل كان مالك رحمه الله مع رجل يقال له عبد العزيز بن سلمه وطلاب آ خ ر و ن يطلبون العلم عند رجل من علماء ا ل م د ي ن ة يقال له ابن هرمز فكان ابن هرمز هذا رحمه الله إ ذ ا جاءه أ و ل ئ ك الطلاب ي س أ ل و ن ه لا يتوسع ب ا ل إ ج ا ب ة ويعتذر و إ ذ ا جاءه مالك وعبد العزيز يجيب ويسترسل فوقع في القلوب ا ل أ و ل ي ن شيء فجاءوا إ ل ي ه قالوا يا ابنه المصري ن أ ت ي ك ف ن س أ ل ك فلا تجيب و ي س أ ل ك مالك وعبد العزيز فتجيب قال هذا العالم الرباني لقد كبرت سني ودخلني من الضعف في بدني ما ترون و أ خ ا ف الله أ ن يكون قد دخلني ضعف في عقلي كما دخلني في بدنك فانتم إ ذ ا س أ ل ت م و ن ي و أ ج ب ت ك م قبلتم كل ما أ ق و ل دون ت ب ح ي ص ف أ خ ا ف ان اثبت اما مالك وعبد العزيز فقد نضجا ف إ ذ ا س أ ل ا ن ي و أ ج ب ت ه م ا محصا ما أ ق و ل فما كان حقا قبلاه وما لم يكن حقا رداه علي فلهذا أ خ ص ه م ا بمزيد علم لا أ خ ص ك م ا به وهذا مرتقا صعب في تعليم ا ل أ ج ي ا ل فليس كل و احد يقبل كل شيء من العلم لكن أ ع و د على ما حررت آ ن ف ا إ ن جاءت م س أ ل ة لا تفهمها ليس شرطا أ ن تفهمها في سنك هذا هذا وقت تدوين لكن إ ن رزقت إ ن أ ر ا د الله بك خيرا يؤخر تصدرك وتامل أ ي س ا ح ة وكل كان قال الله من تأخر تصدره كان أبقى فاذا ي ك ت ب بل ه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا يا إما وإما أول موسى نكون من إ أن أن ف حبالهم وعصيهم يخيل إ ل ي ه من سحرهم أ ن ه ا تسعى ف أ و ل س في ن ف س ي خ ي ل موسى قلنا لا تخف إ ن ك أ ن ت ا ل أ ع ل ى و أ ل ق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا ساحر ولا كيد يفلح الساحر حيث、وأكيد. فالانسان إ ذ ا أ ر ا د الله به خيرا أ خ ر تصدره ف إ ذ ا أ خ ر تصدره عرف مواطن العثرات ومواطن العيب واخطاء من سبقه فتحاشاها وجمع وازداد في الجمع فان كتب الله له ان يظهر يرجى ان يكون نفعه للناس اكثر و إ ن كان هذا لا يتعلق به حكم على الشخص تقوى او غير تقوى هذه السرائر وامرها إ ل ى الله تبارك وتعالى مما يوصى به طالب العلم أ ن ه جرت العادة في س ن ة الله في خلقه ان ا ل أ ق ر ا م يكثر فيهم التحاسد ولا يمكن أ ن يسلم ط ل ب ة العلم غالبا منه فان ابتلي طالب علم بحسب أ ق ر ا ن ه فليوطن نفسه على الصبر ولا يشغل نفسه ب م ن ا ز ع ة ا ل أ ق ر ا ن ووالله انك لن تغلب من عصى الله فيك ب أ ع ظ م من أ ن تطيع الله جل وعلا فيه ل ن من تغلب عصى ا ل ل ه ف ي كما ب أ ع ظ من أن تطيع ل ل ه فيه جل وعلا ل أ ن ه ك م ا ق ل ن ا ن أ و ل ا ما عند الله لا يطلب إ ل ا بالتقوى والصبر وانت عالم أ ن يوسف عليه السلام تقلب من حسد ا ل ا خ و ة إ ل ى كيد ا ل ن س و ة فلم ي د ف ع حسد ا ل ا خ و ة ولا كيد ا ل ن س و ة أ ن يعصي الله جل وعلا فيهما ف أ ظ ه ر ه الله ويحتاج ا ل أ م ر إ ل ى صبر مع ق و ة لا تضعف لكن إ ن استطعت إ ن استطعت أن عن عيني تغيب ح ان س ك م غير يؤثر عليك في أن ذلك استطعت ل ل فافعل ط ب إن أ ن تغيب عن عيني حاسديك من غير أ ن يؤثر, إن أن يؤثر عليك ذلك ك ث ي ر ك في الطلب فافعل واستعذ بالله كما أ م ر ك الله وتحلى بالصبر و ح ل م أ ن ه أ ص ل ا لا يحسد إ ل ا عظيم لكن وقد قيل وقديما كان في الناس كان في الناس الحسد مما يوصى به ط ل ب ة العلم أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ارتقى منبرا أ و قدر له أ ن يتكلم في مجمع يقبل منه فليحرص أ ك ث ر ما يحرص على أ ن يجمع الناس ولا يدخلهم في أ م و ر تفرقهم ولا يعني هذا عدم النصح للدين لكن الطرائق تختلف فمن الطرائق ما يشتت ا ل أ م ة ويفرقها ويجعلها تختلف ما بين حكامها ومحكوميها وعلمائها و و ل ا ة أ م ر ه ا وعامتها لكن كلما كان كلام المرء يجمع يلم شتات ا ل أ م ه ي و ح د ه ا كان ذلك أ ق ر ب إ ل ى مقاصد الشرع و أ د ن ى من هدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه ختاما أ ي ه ا المباركون خ ا ت م ة الوصايا تقوى الله الله جل وعلا جل ذكر أ ك س ي ة ثلاث قال أ ن ز ل ن ا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا هذا لباس آ خ ر يتجمل به المرء ثم قال وهو أ ص د ق القائلين ولباس التقوى ذلك خير ل أ ن أ ك س ي ة الدنيا و إ ن سترت س و ء ت ك في الدنيا لكنها لا تستر شيئا في ا ل آ خ ر ة هي بلاغ ومتاع إ ل ى حين و إ ن م ا لباس التقوى يستر من فضائح ا ل آ خ ر ة وهول المطلع شديد أ س ا ل الله ان يهونه علينا وعليكم هذه التقوى ب إ ج م ا ل و ا ل و ص ي ة ا ل أ خ ي ر ة وهي من جنس ا ل و ص ي ة التي قبلها لا يتصور أ ن يسود أ ح د في العلم وليس له حظ من قيام الليل ف إ ن طالبك أ ح د بالدليل ف إ ن أ ش ر ف ما كان يطلب هو المقام المحمود وقد آ ت الله المقام المحمود رسولنا صلى الله عليه وسلم فلما ذكر ربنا هذه ا ل م ن ح ة ا ل ع ط ي ة ا ل ج ل ي ل ة لنبيه قرنها بقيام الليل قال ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ف إ ن كان بقيام الليل حصل لنبينا المقام المحمود فلا ريب أ ن طلب العلم أ ق ل فينال كل خير ب أ ن يقف ا ل إ ن س ا ن بين يدي ربه ويتقرب إ ل ى الله جل وعلا في ليله بسجدات يزدلف فيها إ ل ى بارئ ا ل أ ر ض والسماوات عل الله أ ن يقبله ويطيل ح ث ر ت ه ويغفر ذنبه ويحقق له مراده ج ع ل م ن الله و إ ي ا ك م من أ ه ل التوفيق هذا والعلم عند الله وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه والحمد لله رب العالمين نجيب على اسئلتكم ه ذ ارجو يقول أ من فضيلتكم أ ن ت ب ي ن لي حكم ترك إ م إمام ا م المسجد إ م ا م ة الناس في مسجده لبعض الصلوات من أ ج ل حضور الدروس والدورات العلميه ة الأصل إمامتك في المسجد فإن استطعت بإمام أن توفق بمعنى أنك تأتي فإن بمعنى توفق كفء في يرضى ن ع ملجعك المساجد أي إدارة شؤون、المساجد. فيصلي بالناس عارضا لحضورك الدورات كان خيرا ف إ ن لم تقدر على هذا فصل بالناس ل أ ن ه ا أ م ا ن ه ثم بعد ذلك اتي إ ل ى الدرس واسال الله أ ن ينفعك بما تلحق وثق أ ن ك إ ذ ا أ ط ع ت الله فيمن ائتمنت أ ن يصلوا وراءك يسر الله لك الطلب لكن ما عند الله لا يطلب بمعصيه ما هي الكتب التي تنصحنا بقراءتها من كتب التاريخ وغيره هذا يطول لكن ممكن الكامل في التاريخ لابن ا ل أ ث ي ر ت ق ر أ ه إ ج م ا ل ا للدكتور الصلاب الليبي المعاصر رفقه الله كتب قيمه عن س ي ر ة الراشدين ا ل أ ر ب ع ة وعن سير بعض الدول هذه كذلك تنفع لمنتديه حدثنا عما يعين عن ق و ة الحفظ وعدم النسيان ل أ ن ن ا ا ل آ ن نحفظ وننسى ب س ه و ل ة هذا له أ س ب ا ب ث ل ا ث ة و اما ح د ث إ م ان يكون في الطبع وهذا لا يمكن يعني علاجه إ ن كان شيء له ع ل ا ق ة بعرقه أ و ب أ س ر ت ه أ و بعائلته ه يكون من قدر ا ل ل و ا ل أ م ر الثاني أسأل المسبة الله العافية بالمعاصي وهي التي قصدت بقول الشافعي وهي قصدت صحت ش إن ك و وكيع سوء ت إلى حفظي ف أ ر ش د ن وأخبرني بأن العلم نور ونور ي المعاصي إلى العلم ل ل ترك ا ه ل الصوارف يؤتاه م فكثرة ا لا ص و ر ف لا تعين على الحفظ وينبغي أ ن يقبل على العلم بالقلب والجسد سويا ً يقول ما السبيل الى علم تفسير ا ل ق ر آ ن وما الكتاب ا ل أ ن ف ع او ا ل أ ف ض ل في ذلك وما التصرف الصحيح في اختلاف المفسرين في ا ل آ ي ا ت و أ ن ت لو دخلت هذا المجال لم ت س أ ل هذا السؤال وهذا من الاشكالات أ ن ك لا ينبغي أ ن تطلب ما التصرف الصحيح عند اختلاف المفسرين من يقوله؟ يقوله من يحق يقول له أن يقول أ م ا ا ل آ ن إ ذ ا كان لا اعرف الساعه لكن ن ظ ر أنه يعني صغير السن يرجع الله عليه وسلم يبارك ف ا ل إ ن س ا ن أ و ل ا ب ي ج ا د أ ل ف ة بينه وبين علم التفسير ي ق ر أ لا ب ا نفسه ن ا ق ض يحرر أ و ل ا تكون ألفة الفه ق ر رضحا ط ب ي الزمن من تنشأ ل أ ة بعد ذلك إلى ل شيخ له باح يبين التفسير في يقرأ عليه على مهل يبين لك س ت ص ل أ ن ت د ر ي ج ي ا لكن لا بد ك من ا قال الشفعي م طول زمان يقول كيف يفعل من يحس من نفسه فتور ب حيث أ ن ه تكاسل عن قيام الليل مثلا وغيره من الطاعات التي كان عليها يذكر نفسه بالوفاده على الله الله إن المؤمن وكل إن أنفاس أحد و ل ي أ ت ي م ن يوم تنقطع فيه هذه ا ل أ ن ف ا س والعاقل لا يؤرق همه شيء على أ ي شيء سينقطع نفسه ن س أ ما هي اسباب الثبات في الدين العلم بالله لا يعين شيء على الثبات في الدين مثل العلم بالله من عرف الله حقا نال ل ذ ة السجود شعر ب ل ذ ة التسبيح يستحيي من الله أ ن يرجع بعد أ ن وصل جاء في الحديث عن دبي دهود إن نوحا ن لما حضرته ا ل و ف ا ة جمع ب ن ي فقال يا بني أ و ص ي ك م باثنتين وانهاكم عن اثنتين بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع السبع لو كنا كحلقة مفرغة فقصمت هن فإن أ و ص ي ك م بسبحان الله وبحمده ف إ ن ه ا ص ل ا ة كل شيء وبها يرزق الخلق و أ ن ه ا ك م عن الشرك والكبر لو أ ت ي ت ب أ ي رجل عياذا بالله شرب الشراب نال من النساء مراده سهر في مواطن يسهر فيها يسهر فيها اهل الفجور ووقع منه هذا يقول مثلا في زمن مضى ان قدر ان هذا الرجل رزق تقوى تاب ثم قدر وهذا من لوازم التوبه ة ان يسجد لله فلو كان منصفا لاخبره أنه ل الحمد ذ لذة ة تعدل العالمين السجود بالله رب العالمين. بفضل ل ا رب لله على فضله وكرمه حصمنا الله من اللذات الحرام صغارا وكبارا لكن مع ذلك نحن نجزم يقينا مع أن الله حفظنا كما حفظكم من اللذة الحرام لكن نجزم يعدل أن أنه حفظنا لكن الله اللذة لا شيء يعدل ل ذ ف السجود لله جل وعلا أ ل ز م في الانسان جبهته فاذا ارتضى ان يجعلها في الارض في التراب اجهابا لله فانه لن يحزن من الله رحمه فرعون كان يقول انا ربكم الاعلى فالله لما بعث موسى وهارون قال لهما قولا له قولا لينا ه انا ربكم الاعلى فكيف بعبد اظلم عليه الليل كاي شاب منكم اصنعها ا ل ل ي ل ة أ ط ف أ ت النور لتنام ثم أ خ ذ ت فراشك ثم تذكرت جلال الله ولا سبيل إ ل ى ر ؤ ي ة الله لكن هناك سبيل للقيام بين يديه ف أ ط ع ا ت للنور و د ه ب ت إ ل ى مكان م ض و ئ ك فتوكلت ثم وقفت ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن ثم ف ج د ت قسما بمن أ ح ل القسم لا يوجد شيء في الدنيا من ب ذ أ اعظم من ل س ج و د الله يقول لنبيه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين ت ك ب وتقلبك في الساجدين قال ربنا يوم يكشف عن س ا ق يدعون إ ل ى السجود فلا يستطيعون خاشعه ة ص ا ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون إ ل ى السجود وهم سالمون انت لا تدع للسجود و أ ن ت سالم حتى تستطيع أ ن تسجد يوم ا ل ق ي ا م ة أ س ج د في هذه الدنيا اختيارا و أ ن ت تريد وجه الله وطوبى لعبد أ ن ا ر قبره قبل أ ن يدخله و أ ر ض ى الله قبل أ ن يلقاه وصلى قبل أ ن يصبى عليه أ ن ا شخص ا ت أ خ ر و أ ن ا م عن ص ل ا ة الفجر ما هو الشيء الذي يعينني على ا ل م ح ا ف ظ ة على ص ل ا ة الفجر أ ن تعلم أ ن م ل ا ئ ك ة الرحمن وهم طاهرون مطهرون يشهدونها قال ربنا و ق ر آ ن الفجر إ ن ق ر آ ن الفجر كان م ش ه و ر إذا س أ ل ن ي شخص عن م س أ ل ة سمعت إ ج ا ب ت ه ا من أ ح د ا ل م ش ا ي خ و أ ن ا لست لطالب علم فكيف أ ج ي ب ه إن كنت على ثقة من إجابة إذا كنت من فلانا من كان كذا وكذا معتكفا سمعت على وعلمه الشيخ قل له يقول هل يحمل الجوال المسجد المسجد ثقة المسجد يجوز جازا غير في أو وفي غير في عمى ح ا ل ة ا ل أ ص ل لا يجوز الا اذا كان مضطرا بمعنى شحنه بمقدار ما يكلم فيه كلاما عاجلا أ ر ج و الله أ ن لا يكون فيه باس بعض ا ل أ س ئ ل ة المكرره ة أختم ب ذ ا م ر أ ة م ر ي ض ة وطلب من, من الله تعالى ان يشفيها م ل ك اطلب منكم ان ل ح ض و ر د ع و ن بالشفاء العاجل ل أ ن ه ا ا ل آ ن في غيبوء اللهم إ ن ي س أ ل ك بحب أ اسمائك إ ل ي ك وقربها أ زلفى لديك وبيانك أ ن ت الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت الرحمن الرحيم أ ن ت ش ف ي زوجته و ت م ن عليها ب ا ل ع ا ف ي ة لعل هذا يكفي أ س ا ل الله ان يغفر ل ي ك م صلى الله على محمد وعلى ل ه ع ل م ا ش ع ل ك و ا ع ل في القناه